ستة. استمع إلى النص الآتي واقرأه ثم لاحظ أبعاد المسؤولية الاجتماعية. أبعاد المسؤوليات الاجتماعية. إن المسؤولية الاجتماعية هي التزام أخلاقي بين المؤسسة والمجتمع. تنقسم أبعاد المسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول. البعد الاقتصادي مثل منع الرشوة والفساد وحماية حقوق الإنسان والقسم الثاني البعد الاجتماعي مثل توفير الأمن الوظيفي والمهني والرعاية الصحية ودعم شؤون العاملين القسم الثالث البعد البيئي مثل القضاء على تلوث الهواء وقطع الأشجار واستخدام الماء بدقة